ا عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانه وتعالى لا تنام عينه إذا نانت العيون ولا يؤفل بابه إذا قفلت الأبواب ولا يسب طريقه إذا سدت الطرق وليس بينه وبين عباده حاجم ولا بواب يبسط يده بالليل ليتوب مسيح النهار وَيَقْضِي سِيادَهُ بِالنَّهَارِ يَتُوبُ فِي اللَّيْلِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَكَوَّنَتْ بِقُدْرَتِهِ الأَشْيَاءُ وَتَوَالَدَ بِرَحْمَتِهِ الآلَ وَانشَقَّتْ بِحِكْمَتِهِ الأَرْضُ عَنِ السَّمَاءِ وَكُتِبَتْ بِمَشِيئَتِهِ السَّعَادَةُ وَالهَنَاءُ فيرحم من عباده من يشاء وإليه تغلبون كل متاعكم يا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تغلمون فتيرا أينما تكون يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يا من بدنيه شغل وغره طول الأمل الموت يأتي بقفة والقبر صندوق العمل والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سر الأسرار ونور الأمور النبي المصطفى المختار نبي أعطي شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داوود وضفاقة يحيى وعظم السليمان وصبر أيوب وجمال يوسف نبي نادى عليه المولى تبارك وتعالى فقال له وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد لو سلكوا إلي كل قريب وستفتحوا علي كل بات ما ستحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك سيدي يا رسول الله الأولين وصلِّ وسلِّم وبارك عليك في الآخرين وصلي وسلم وبارك عليك في كل آلٍ وحين وصلي وسلم وبارك عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الثين أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لليوم الثاني نواصل مع هذا اللقاء القرآني والذي نقول أنه دائما لقاء فوق العادة لأن هذا اللقاء لقاء قرآني نوراني لأننا جئنا إلى صاحب الواجب والجميل والعرفان والعلم الإزاعي المعروف جئنا إليه جميعا وسيتوافد على حضراتكم أستاذ القراء من كل مكان ومن كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية لأن مولانا الشيخ طاه النعماني القارئ الإنزاعي المعروف والذي دائما يطوق جميع المحافظات نسعد بلقائه في الشرقية ونسعد بلقائه في القليورية ونتعب لقائه في الغربية ونتعب لقائه في محافظات الطعيق فإن دل هذا فإنما يدل على أنه مدد أخذه من عند رب العالمين وهذا المدد وهذا النور كان في الكريم الراحل رحمة الله عليه الذي عاش حياته وهو يدعو له ليلا ونهارا وكأن أبواب السماء كانت مفتحة لأن الصالحين دعاءهم مقبول عند الله سبحانه وتعالى رحمة الله على الوالد الغالي نقول ليس والده فقط ولكنه والد لنا جميعا أهل القرآن الكريم الذين جئنا إليهم وإلى العائلة الكريمة عائلات مواهد جئنا لكي نعيش معكم هذا اللقاء القرآني رحمة الله على ملحج محمد نعمان والذي أسأل الله أن يرحمه برحمة القرآن الكريم وأن يغفر له بما غفرت القرآن الكريم وأن يتجاوز عن سيئاته بفضل القرآن الكريم يا رب العالمين هذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرابقات وقصور ضياطة المتنقلة والامارة تحت قياده اولاد الحج محمد حسين كامل المقيم بالكيون هذا اللقاء الكرآني ايضا والذي اشكر فيه الهندفة التوطية ورواد التوطيات لجمهورية مصر العربية لاننا دائما نعيش معه. وعبر نوجاتهم الإذاعية الداخلية والخارجية لأنهم دائما أعلام التوقيات بجمهورية مصر العربية الأستاذ أحمد بن السبع والأستاذ محمد الشربجي من المنصورة وحافظة الزقالية هذا اللقاء القرآني أيضا والذي دائما يكل معناه بالخدمات الفندقية المتطورة والمتميزه والذي نقول انه رائع من الرواد الفنادق والخدمات الفندقية التي تضعهم صلاح الذي جاء ايضا من السندولوين لمحافظة دفعليه وربما تتعجب اننا من محافظات مختلفة اندل هذا. فإنما يدل على رباط الحب بيننا وبين مولانا الشفطاء النعماني الذي دائما هو مشارك في مثل هذه اللقاءات بواجبه فأسأل الله أن يجيم عليه يا رب العالمين هذا اللقاء الكرآني والذي ستشاهدونه حقيا إن شاء رب العالمين اللقاء الذي كان اليوم المنفرم او المنقضي بالامر ولقاء اليوم مع حضراتكم ستشاهدونه عبر الحصريات مع الوستاذ محمد درجين وايضا عبر الصوتيات تحت ادارة الوستاذ غازي وكل من جاء لكي يكون مشاركا معنا في هذا اللقاء القرآي وحيث علم سيادتكم ان هناك برقيات عزاء وصلت من مولانا الشيخ محمد محمود الطبلاوي ومن القارئ الطبيل احمد نعينة ومن مولانا الشيخ محمود عبو الوطن الطعيب وفضيلة القارئ شايد رأس عسين وفضيلة القارئ شايد محمد يحيى الشرقوي الذين ارسلوا تليغرافيا وكل القراء الذين اتصلوا تلكونيا لكي يقدموا واجب العذاب في هذا اللقاء القرآلي اتعدني انا خاصة ان اعيش معكم هذا اليوم القرآني وخاصة المحبب الى قلبي اهالي محافظة القنيوبية وفي الذين جاءوا لكي يعيشوا مع الحبيب الى قلبهم مولانا شبطاها النعماني وقد جئنا اتلت اليمان والإذن ومعنا المنفق والمحبب للا قلوبنا الأستاذ محمود مغروف والأستاذ رضا الشحاتة إخوة اليمني والإسلام معنا في هذا اللقاء القرآني قارئ لدعوة تلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وولي القراء وقارئ العتباء الطاهرة قارئ مسجد سيدنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها فضيلة على القارئ الشيخ محمود محمد الخش كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا كثير من سفراء القرآن الكريم القارئ الإنزاعي المعروف مولانا الشيخ علاء الدين أحمد علي كما يسعدنا أيضا أن يكون هذا القارئ الذي أخذ بصره في مجرسة من مدارس القرآن الكريم لأن وجهه دائما يشعب بالنور نور القرآن الكريم فضيلة على القرى الشيخ وسامة أبو النور القارب ومقيم بالقاهرة كما يسعدنا أن يكون معنا أيضا فضيلة على القرى الشيخ عبدالقادر المغربي وفضيلة على القرى الشيخ محمود عبدالحكم الذي جاء من البابه لكي يكون مشاركا معنا في هذا اللقاء الكرآني. هيا بنا يا اخوة الايمال والاسلام. تسبح الارواح في سماء الكرآن الكريم. نعيش ونتعايش مع قبيلة القارئ شيخ محمود عبد الحكب. ادعو الله معي للقارئ الكريم. اليقيد عليه رب العالمين. فليتفضع. علي. ايه <ترجمة> اللي <تصفيق> تعملت ده? <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يوم يجمع الله الرسول فيقول ما Ja. <try> Amen. <laughs> Det var, det تُبَكِي الْأَكْمَنَ جَوَى وَإِنْ أَنْكَرا رَسُولِي إِنِّي وَإِنْ إِلَقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ذَكِّرْنِي بِمَا أَنْزَلْتَ مِنَ الْكِتَابِ مَنْ عِنْدِي عَالِمٌ وَلَا أَنَا نَاسٍ تُكَذِّبُ إِلَّا الْكَافِرُونَ إذ يأتك بروح القدس سكلناك في المنز وكذل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتورات وللنجوم إذ علمتك الكتاب والحكم Oh, oh man. Man. علمتك الكتاب والحكمة والتورات وللدين تخلق من الطير كهيئة الطيره إذن فتنفق فيها فتكون دعني الْكِسَابَ انت كتاب الله vad wow. är wow. إذ جثوا في الزينة فقالي. انا حبيب نعم موج لسه عليك لسه عليك يا رب وانا برك فيك واه All <laughs> يا سلام. يا سلام يا عم طارق الجن قلنا حنينك طب انت يا سلام راء تو را قالت Whoa! Oh. o o o o o o o o Vad Vad är det? And I'm... وفي رحب هذه التلاوة القرآنية العقرة والتي تلاها على أسماع حضراتكم صديلة القاري شيخ محمود عبدالحكم القاري والمقيم بالبابة في هذا اللقاء القرآني الصيب المبارك وقد تلا على أسماع حضراتكم ما تيسر له من خواتيم صورة المائلة فابتدأ معنا بالآية رقم مية وتمعة إلى أن انتقل إلى الآية رقم مية وعشرين في نهاية هذه الصورة التي نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يخوة الإباد والإسلام مرة أخرى أتقدم بنا هالس ديون الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء عم الحج السيد وكل من حضر لكي يقدم واجب العزاء إلى المحبب إلى قلوبهم وإلى محافظة القليبية جميعا مولانا الشيخ الشيطة والنعمان القارئ لزعي المعروف والذي أسأل الله دائما له التوفير لأنه مال الليلة تقابلنا معه إلا وأطاب عليه رب العالمين ما زال اللقاء موصولا مع حضراتكم ولكن سنلتقي بعد أن يرفع صوت الحق وهو صلاة المغرب إن شاء رب العالمين لأنه ما زال معنا قائل الزاء والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربين فضيلة القرشي محمود محمد الخش و أيضا فضيلة القرشيح علاء الدين أحمد علي وفضيلة القرشيح وسام أبو اللور وفضيلة القرشيح عبد القادر المغربي وسوف يحل على حضراتكم فضيلة القرشيح العزيز عكاش. وايضا فضيلة المبتهل الانزاعي المعروف مولانا الشيخ عبدالثواب البساتيني كل هؤلاء الذين يتواجدون على حضراتكم في هذا اللقاء القرآني طيب المبارك اخوة الايمان والاسلام خانص العزاء الى الدكتور سامي سلامة نعمان ونيابة عن كلية الحكوم <تصفيق> الذي اتقدم اليه بقابة العزاء والى اسرة الكريم الراحل وعائلات مواهد جميعا داعيا المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الوالد الكريم دواسى رحمته وان يجعل قبره روضا من رياض الجنة عقب صلاة المغرب سيتجدد معكم اللقاء مرة اخرى ان شاء رب العالمين على امل اللقاء بكم اودع الله هذه نق ومخواتي مع في رعاية الله وامنه سلام الله عليكم ورحمه وبركاته